اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم زيدنا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفة أما بعد فهذا لقاء طيب بإخوة احبه جمعنا الله سبحانه وتعالى بهم ويسر لنا بمنه هذا اللقاء نسأله جل في علاه أن يجعله لقاء مباركا وجمعا مقربا إليه نافعا لنا بمنه وكرمه وجوده وأشكر للإخوة الكرام التهيئ لهذا اللقاء والترتيب له اسال الله جل وعلا أن يثيبهم على ذلك وأن يجزيهم خير الجزاء ثم أيها الإخوة الكرام إن كان من حديث فهو حديث عن الإيمان الذي هو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة فهو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها وهو الذي تترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا نجاة من النار إلا بالإيمان ولا سعادة للعبد في الدنيا والآخرة إلا به من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وثمار الإيمان وآثاره وفوائده على صاحبه لا حد لها ولا عد ومثله كمثل الشجرة الطيبة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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون هذا مثل ذكره الله وحث العباد على عقله والتفكر فيه والعناية بفهم مضمونه ومن عظيم من الله سبحانه وتعالى أن أن الامور الأمور المعنوية وضحت في كتاب الله سبحانه وتعالى بالأمثال للأمور بالأمثال في أمور مشاهدة محسوسة فالشجرة الطيبة المذكورة في الآية هي النخلة كما فسرها به نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال هي النخلة وإذا نظرت للنخلة فهي شجرة معروفة يعرفها الجميع وأيضا تعرف عند تعرف خصائصها عند كثير من الناس والنخلة هي سيد الشجر وأفضله والسيد هو المقدم والمفضل على غيره ويكفي دلالة على فضلها أن الله سبحانه وتعالى جعلها مثلا للمؤمن فالنخلة أفضل الشجر وشأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذت منها من شيء نفعك وهي شجر مباركة إن من الشجر لما بركته كبركة المؤمن هي شجر مباركة جعل الله فيها بركة عظيمة وجعلها الله مثل للمؤمن فإذا نظرت إلى النخلة تنظر إلى مثال قائم حي واضح أمامك يوضح لك الإيمان فالنخلة شجرة لها أصل ولها فرع قائم ولها رصون ولها ثمار ولا حياة لها إلا بالماء إذا قطع عنها الماء ماتت والعبد لا حياة له إلا بالوحي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 بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون والآية هنا أن الأرض الميتة كما أنها تحيا بالماء فالقلب الميت لا يحيى إلا بالوحي أو من كان ميتا فاحييناه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ولهذا سمي الوحي روحا وكذلك اوحينا إليك روحا من أمرنا لأنه لا حياة للقلوب إلا به والشجرة وشجرة التي هي النخلة لها أصل ثابت وبحسب ثبات هذا الأصل وقوة يكون نمو هذه الشجرة وإثمارها والشان كذلك في الإيمان كلما قويت أصول الإيمان في قلب المؤمن قوة الثمار وصلحة الأعمال وطاب الحال حال العبد والإيمان يقوم على أصول ستة مكانها القلب لا قيام للإيمان إلا عليها قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله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 والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا والآيات في هذا المعنى كثيرة فهذه وصول الإيمان لا قيام للإيمان إلا عليها وإذا فقدت أو فقد شيء منها بطل الإيمان مثل الشجرة إذا قص أصلها وقطع جذعها فإنها تموت أصول الإيمان لا الإيمان لا يثبت ولا يثمر ولا تتحقق المصالح المرجوة فيه إلا بوجود أصولها العظيمة التي لا قيام الإيمان إلا عليها ولهذا قال الله سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وجاءت الآيات الكثيرة في تقييد القبول للأعمال بالإيمان مثل قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كذلك قوله تبارك وتعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنت وهو مؤمن والآيات في هذا المعنى كثيرة تقييد قبول العمل بوجود الإيمان ووجود أصول الإيمان التي عليها قيام الإيمان وكما أن النخلة لها فروع لها فرع قائم مثمر فكذلك الإيمان له فروع وفروعه الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات وكما أن النخلة لها ثمر فالإيمان له ثمر وكما أن ثمر النخل ينتفع به في كل وقت ينتفع به في أول الإثمار رطبا ثم بعد ذلك تمرا على مدار العام فالإيمان ايضا ثمراته متوالية وفوائده متتالية على العبد في دنياه وأخرى وأهم ما ينبغي أن يعنى به في شأن الإيمان معرفة حقيقة الإيمان معرفة حقيقة الإيمان وما هي الأمور التي يشملها الإيمان حتى يجاهد العبد نفسه على تحقيق هذه الأمور ومن المعلوم أن العلماء رحمهم الله كتبوا في ذلك كتابات كثيرة جدا ونافعة ومفيدة ما بين مختصر ومطول لكن من المختصرات النافعة المفيدة كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى هو كتاب نافع جدا في بابه ورتبه ترتيبا جميلا جعله في فصول ثلاثة الأول في بيان حقيقة الإيمان وحده وتفسيره والثاني في بيان الأمور التي يستمد منها الإيمان تكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه والثالث في فوائد الإيمان وثمراته وجمع فوائد عظيمة جدا للإيمان في الدنيا والآخرة لا تكاد تجدها مجموعه مجموعة في موضع اخر مثل جمعه رحمه الله معرض مع للايات والادله والاحاديث الوارده في في هذا الباب لكن على سبيل الاختصار والإيجاز النافع ان شاء الله وبالتأمل وجدت ان في السنه خمسه احاديث ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام جمعت كل ما ينبغي أن يعرف عن حقيقة الإيمان جمعت كل ما ينبغي أن يعرف عن حقيقة الإيمان وأشير إليها مع ذكر ما المعنى المراد في هذه الأحاديث في تعريف الإيمان وبيان حقيقته الحديث الأول حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وهذا الحديث العظيم فيه بيان الأصول التي يقوم عليها الإيمان الأصول التي يقوم عليها الإيمان وأن الإيمان لا قيام له إلا على أصول كما أن البناء لا يقوم إلا على أسس والشجرة لا تقوم إلا على أصل فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على أصول وهي ستة جاءت مبينه في هذا الحديث العظيم حديث جبريل والكلام على هذه الأصول الستة موضع كتب العقائد كتب العقائد لأهل الصنة ومن أنفع ما كتب في ذلك الواسطيه لشيخ الإسلام ولها شروحات كثيرة معروفة وغيرها من كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى الحديث الثاني حديث ابن عباس وهو في الصحيحين مشهور بحديث وفد عبد القيس عندما قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وإذا أردت أن تعرف صلاح النية في طلب العلم فهذا هو صلاح النية هذا هو صلاح النية في طلب العلم قالوا نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية قيل وما صلاحها قال أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك هذا هو قول وفد عبد القيس نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة أي نصلح نحن به وندخل الجنة ونخبر به غيرنا حتى ينتفع و يستفيد مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة قال امركم بالإيمان بالله اتدرجوا ما الإيمان بالله هكذا قال عليه الصلاة والسلام امركم بالإيمان بالله اتدرون ما الإيمان بالله قال الله ورسوله اعلم انتبهوا هنا أن المخاطبين عرب ويفهمون معاني الكلمات من حيث اللغة. لما قال لهم أتدرون الإيمان بالله؟ لماذا لم يجيبوا باللغة بمفهوم اللغة ومدلولها الذي يعرفونه من مدلول اللغة عن معنى الإيمان والمراد به؟ لماذا قالوا الله ورسوله أعلم؟ لأن الإيمان حقيقة. شرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا من الوحي مثل ما قال الله لرسوله في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فالإيمان حقيقة شرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الوحي قالوا الله ورسوله أعلم قال الايمان بالله شهادة لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم بماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الايمان في هذا الحديث فسره في الإسلام بأعمال بشرائع الدين فسره بشرائع الدين دل هذا الحديث على ان الصلاة إيمان الزكاة إيمان عموم الطاعات إيمان كل طاعة أمر الله سبحانه وتعالى بها فإنها إيمان وداخل في مسمى الإيمان كما أن الإيمان عقائد تعتقدها القلوب فالإيمان أيضا أعمال تقوم بها الجوارح ولهذا قال السلف الإيمان قول وعمل الإيمان عقيدة في القلب وأعمال تقوم بها جوارح العبد طاعات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى الحديث الثالث حديث أبي هريرة هو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان حقيقة الإيمان والكلام عليه طول وفي فوائد عظيمة جدا في بيان الإيمان وتفاصيل تتعلق بالإيمان قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أي أن الإيمان شعب كثيرة وخصال عديدة وقيل أن العدد هنا لا مفهوم له ومن أهل العلم من جعل للعدد مفهوما ومنهم من قال لا مفهوم له وأن المراد بالسبعين الكثرة أي أن الإيمان له شعب كثيرة جدا وعديدة جاءت مبينة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله والقول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان أعلى قول لا إله إلا الله أي قولها بالقلب حقيدة وباللسان نطقا وتلفظا القول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان مثل قول الله تعالى قول آمنا بالله قل امنت بالله في الحديث المراد بها قول القلب اعتقادا وقول اللسان تلفظا ونطقا، فأعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله عن اعتقاد وإيمان وفهم وتحقيق لمدلول هذه الشهادة وأدنىها اماطه الأذى عن الطريق وإيمانة الأذى عن الطريق هو عمل عمل يباشر الإنسان بجوارحه وعده النبي صلى الله عليه وسلم ايمانا واعتبره شعبه من شعب الإيمان قال وأدناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان وهذا فيه أن أعمال الجوارح ومنها الحياء داخلة في مسمى الإيمان فليست أعمال الإيمان هي الأعمال الظاهرة فقط بل حتى الأعمال القلبية الباطنة داخلة في مسمى الإيمان مثل الحياء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية وغيرها هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان الحديث الرابع حديث أبي هريرة هو في الصحيحين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 فماذا يفيدنا هذا الحديث في بيان حد الإيمان وحقيقته ماذا يفيدنا هذا الحديث في بيان حد الإيمان وحقيقته لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق ومؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن فيه دلالة على أن ترك المحرمات داخل في مسمى الإيمان وهذه فائدة مهمة عظيمة مستفادة من هذا الحديث تعريف الإيمان وبين حقيقته أن ترك المحرمات ترك الزنا ترك السرقة ترك القتل ترك شرب الخمر ترك الانتهاب ترك الغش إلى غير ذلك من المحرمات، ترك هذه المحرمات إيمان وهو عمل داخل في مسمى الإيمان يثيب الله التارك عليه الثواب العظيم لأنه من إيمانه, من إيمانه ومن أعمال إيمانه ترك الحرام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن أفاد هذا الحديث أن ترك المحرمات داخل في مسمى الإيمان أي كما أن الإيمان فعل للطاعات فإن الإيمان ترك للمحرمات واجتناب للمعاصي والاثام والآثام ولهذا قال السلف في تعريف الإيمان الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فهذه المعاصي فعلها نقص للإيمان وتركها إيمان تركها طاعة لله وطلبا لرضاه ومن أجل الله هذا عمل من أعمال الإيمان ويثيب الله سبحانه وتعالى عليه العامل عظيم الثواب والترك عمل الترك ترك عمل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه اعتبر الترك اسلاما عملا والخامس من هذه الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له قل لي في الإسلام قولا سفيان الصحابي السفيان الثقفي لما قال والحديث في مسلم قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه احدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم وهذا حديث عظيم جدا في بيان حقيقة الإيمان وأن الإيمان عقيدة وشريعة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 هذه الأحاديث الخمسة ومن المفيد أن يعتنى بهذه الأحاديث مثلا شرحا للناس والعوام ورأينا لها فائدة عظيمة في مثل المساجد أو أيضا خطب الجمع أن تذكر كلها في حديث واحد أو في كل خطبة حديث هذا ايضا نافع جدا او في الكلمات الوعظية ذكر هذه الأحاديث الخمسة فيه نفع عظيم وفائدة كبيرة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة وكلها مباركة رزقنا الله جميعا البصيره في دينه والتفقه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأصلح لنا أجمعين شأننا كله وهدانا إليه سراطا مستقيما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح ذات بيننا وأمن بين قلوبنا وهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأفصالنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا واوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم أصلح لنا شأننا كله